بوك تو ششيم فشلوش ثلاثة وستون ثلاثة وستون لشؤول شئلوت شتايم طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان يشلي تخبيف أنا عندي هواية أنا عندي هواية أنا مسخكت تنس أنا ألعب تنس أنا ألعب تنس هيخان نمتز مقراش التنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ يشلخ تخبيب؟ هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ أني مسخكت كدو ريجل أنا ألعب كرة القدم أنا ألعب كرة القدم بيخان نمتع مقراشها كدو ريجل؟ أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ كؤفت لي هزروعة ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني جم هارجل وهياد كؤفت لي قدمي ويدي تؤلماني أيضاً قدمي ويدي تؤلماني أيضاً هيخان اي يشع فيه؟ أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ ش مخ عدي رةدي سيرة ش جاامنو ع أيضا مو أيضا مو هي خانشخ أين يوجد موق سيارات أ يوجد موق سييارات؟ يشلي سويدر عندي سواتر عندي pull-over يشلي جام مئيل ومخنسي جينز عندي أيضا جاكيت وبنطلون بنتال جينز عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز هيخان يشمخونات كويسة أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ يشلي صلاخت معي صحن طبق معي صحن يشلي سكين مزلق وكاف معي سكين شوكة وملعقة معي سكين شوكة وملعقة هي خانش ملخ و أين الملح وال أين الملح واللف؟